اللهم إ ن ي أ ص ب ح ت أ ش ه د ك و أ ش ه د ح م ل ة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أ ن ك أ ن ت الله لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت وحدك لا شريك لك و أ ن محمدا عبدك ورسولك